وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيعة فجاءها بأسنا بيعة أوهم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهون بأسنا إلا أن قالوا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 فخرج إنك من الصاغين قال أنظري إلى يوم يبعثون قال إنك من المضارين قال فبما أغويني لا أقعد أن لهم صراطك المستقيم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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 وَأَنَا دَأُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا النَّارِ أَن قَدْ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ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 واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم في الارض تتخذون مِنْ سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء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 وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرون بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن وضفاد عردا آياتا مفصلا وَالدَّمَ آيَاتٌ مُّفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَنَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لنا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتنت كلمة ربك الحسنى على ذني إسرائيل بما صبروا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 صائقا فلما افقت قال سبحانك توفت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى ان اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّارو كل آية لا يؤمن بها وإيَّارو كل آية لا يؤمن بها وإيَّارو سبيل الرشد لا يتخذو سبيلا وَإِيَّا رُوْسَ بِيَلَ الْرُّشْدِ لا تَخْذُوهُ سَبِيلَ وَإِيَّا رُوْسَ بِيَلَ الْغَيْيِ يَتَخْذُوهُ سَبِيلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تأخذ العجل سيلان غضب من ربهم وذلة غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْيَضْرِبَ بِعَصَائِكَ الْحَجْرُ فَبَجَسَتْ مِنْهُ مُثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهَا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 وَإذْقِيلَ لَهُمْ مُسْقُلُ هَذِهِ هذه وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطْقَدُوا وَدُخُلُ الْبَابَ سُدَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ لا شُرَّعٌ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبعَثَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون, ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 خذوا ما آتيناكم بقوته وازكروا ما فيه وازكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم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 وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآءِهِ سَيُجْزَوُنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 117. وعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 118. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَرَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ قَالَتْ وَاللَّهِ رَبُّهُمَا مَا لَنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَنَّ أصالحا جعل له شركاء في ما آتاهما فتعال الله عن ما يشكون أيشكون ما لا يخلق شيئا وهن مخلقون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 إن الذين تدعون من دون الله عبار أمثالكم فدعوهن فاليستجيب لكم إنكم صادقين ألم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الدهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته